I know all حيث يوم من أمور نعطى القروم بغير الله في رحمته بير شباب لو تزيد من أبنى الذين الفروضين عذاباً يدباً في قلوبهم الحقيق هو الذي أرسل رسولنا مننا no oh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا و الا الله إن الله حسبنا نعم يا ايها الذين انما علمنا انكم صلواتا وصدقاتا نبي ولا تره من الطف كجلباب الى الله a mm.